اللهم يا ربنا ولا رب لنا إلا أنت ما عبدنا أحدا غيرك ولا سجدنا إلا لك اللهم يا ربنا يا خالق السماوات والأرض اللهم يا رافع السماء السماء يا منزل الكتاب اللهم يا قوي يا جبار ما لنا رب سواك ولنا غيرك عبادا كثيرا. اللهم يا ربنا لطفك بأمة محمد. اللهم لطف بأمة حبيبك. اللهم لطف بأمة حبيبك محمد. اللهم لطف بأمة حبيبك محمد. اللهم, حبيبك محمد. اللهم يا ربنا يا قوي يا جبار. يا الهنا ولا اله لنا سواك. الله مفتك الحصار عن إخواننا في غزة، الله مفتك الحصار عن إخواننا في غزة، اللهم فك الحصار عن السكالة واليسانة والأرانب، اللهم فك الحصار عن انر قلوبهم بنور الايمان بك. اللهم ثبت قلوبهم ووحد كلمتهم واتمع فضبهم. اللهم يا ربنا تخلى عنهم عبادك. فلا تتخلى اشتاعد اللهم لا تتخلى عن اخواننا في غزة. اللهم, اللهم فك حصارهم. اللهم فك حصارهم اللهم فك حصارهم اللهم يا ربنا يا جل جلالك واكرم الخوف عن قلوبهم ازئب البرد عن اسفارهم اللهم ازئب الجوع عن بطونهم اللهم لا اللهم ايمانا بنصرك توحيدا بك وعزه بمجدك يا رب السماوات والارض اللهم يا ربنا يا ذا الجلال اللهم يا قوي يا جبار اللهم عليك بمن حاصر اخواننا اللهم عليك بمن حاصر اخواننا في غزه اللهم عليك بمن حاصر اخواننا في غزه اللهم فرق شمل من حاصرهم وسدد جمع من حاصرهم اللهم ارينا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارينا فيهم عجائب قدرتك اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا قوي يا جبار اللهم يا حكيم يا رؤوف يا رحيم اللهم انزل الحكمة في قلوب حكامنا اللهم أجل الحكمة في قلوب رؤسائنا اللهم أنفق ألسنتهم بكلمة الحص اللهم املى قلوبهم بالإيمان بك اللهم يا ربنا يا الجلال والإكرام اللهم يا إلهة ولا اله لنا سواج يا ربنا ولا رب لنا إلا انت الى من سجلنا? الى بعيد يتجهمنا افر عدو من لده افردان. ان لم يكن بك اعدنا عليك غضا فلا نفاني. ولكن رحمتك اوزع لنا يا الان. اللهم انا نعوذ من نور وجهك. الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن تنزل النصر على إخواننا في غزة. اللهم انزل النصر على إخواننا في غزة. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ثبت أقدامهم. أقدامهم. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك فرضناها. اللهم إنا نسألك شهادة على اعتاب المسجد الأقصى اللهم إنا نسألك شهادة مع إخواننا في أرض الرباط اللهم يا ربنا اللهم لا تمسنا بيتة الجبناء اللهم لا تمسنا بيتة الجبناء اللهم انا نظره اليك مما فعل السفهاء منا اللهم انا نظره اليك مما فعل السفهاء منا اللهم لا حول لنا ولا قوه اللهم لا حول لنا ولا قوه اللهم لا حول لنا ولا قوه الا حولك وقوتك اللهم لا حول لنا إلا حولك وقوتك اللهم يا ربنا ذا الجلال والإكرام انصر أمة محمد احفظ أمة محمد اللهم عليك باليهود ومن شايعهم اللهم عليك باليهود ومن عاونهم اللهم عليك باليهود ومن سالمهم اللهم عليك باليهود ومن أطاعهم اللهم عليك بمن باعنا واشترى اليهود اللهم عليك بمن باع أمة محمد واشترى اليهود اللهم يا إله جاهز الجلال والإكرام هذا ما نبتكم وهذا ما نقدر اللهم إنا نعتذر إليك بما لا نملك اللهم إنا إليك بما لا نملك اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه